لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وقلبوا لك الله حتى جاء الحق وظهر اشترونSun امر الله وهم كارهون with من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون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 ولا يأتون الصلاة إلا وهم كتالا ولا ينفقون إلا وهم كارعون